ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن شرور أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحدهم لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنتكم الله حق تقاتل ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كبيرا ونساء واستقوا الله واستقوا الله الذي تساءل النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسمح لكم أعمالكم ويغفر لكم بنوبكم ومن يفعل الله ورسوله ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإما خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هذه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده هذا الدرس الثالث عشر ترتيبا من دروسنا في شيرة الصديق يبي رضي الله عنه رضاه وبيه نستحمل ونستعمل هديكا قد بدعا قبل عامين أو يديك ولكن منهم شائن لله سبحانه وتعالى أن يكون العود أحمد كما يقولون وأنتم تعلمون إخوة الإشلام أنه ما يوخرني عن موضع كهذا إلا ما هو أشد وإلا ما هو أعظم فإنه لموت من كرامة ولموت من الشرف الذي ما ينبغي أن يتخلف عنه المسلم وتعلمون شرف هذه المجالس. وحسبنا شرفا ما تحسبنا الان ملائكة الرحمن وحسبنا شرفا ما يتنجل علينا من الشكينة والرحمات وما يذكرنا الله سبحانه وتعالى في ملأ خير مما الله نحن فضيلة الله وهذه فضيلة ثم بعد تعود الملائكة الى ربها وهو العلم الخبير. بخبرنا وامرنا وكلامنا ودعواتنا ورجاءنا رجائنا، وتعود رجائنا فتعود الملائكة بهذا الى ربها فيقول الله عز وجل مكافأة الشدة يا ملائكتي اني قد غفرت ذن. واشهدكم يا ملائكة عني قد غفرت له وهذا شرف المكافى اخوة الاسلام من بعد شرفي المكان وشرفي الزمان وشرفي الكلام وشرفي الحضور وشرفي الذكر فهذا هو الشرف كله من مغفرة الله سبحانه وتعالى لنا جنوبا والله حسبنا هذه فضيلة ولو عدمنا في هذه المجال فقلنا فضيلة فحسبنا فضيلة أننا نعود من اغتياط رب العالمين سبحانه وتعالى وشوبتي الي وعندما يقول تعالى اشهدكم يا ملائكة في أني, اني قد غفرت لهم جاء الله صلى الله اني قد غفرت لهم فلا يعني مغفرة دون مغفرة بمعنى لا يعني مغفرة الصغائر دون الكبائر ربكم كريم سبحانه وتعالى وكرم الله سبحانه وتعالى وفضله يسع الجميع ويسع خلقه جميعا فالأقرب إلى مغفرة الوردوان وكرني من أن تكون المغفرة عامة أي يشهدني ملائكتي أن قد رفع لهم ذنوبهم جميعها صغيرةها وكبيرةها شائنا لله سبحانه وتعالى عباد الله بنا اوني ولكم هذه من الفضيلة التي لا توديها فني وأعوذ بالحديث إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ونحن اليوم في شأن عظيم إذ انتهت إذ انتهتنا حديثنا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وخطبته أن مات خليفة فإلى معضلة ومشكلة ألا وهي ما بين أبي بكر رضي الله عنه وصاطمة رضي الله عنها بما يعرفوه بمعضلة الارث وتلك تهمة شنع بها الشيعة قاتلهم الله على ابي بكر الصديق وانا اليوم ما جعلوها عقيدة فتلقى الشيعية انت ايها تسمد فيقول لك عاطم جنيا وانت لا تدري شر هذا الهنيه هو تسول أيها الشيعي وأنتم الناس وجروبكم متخمة بالخمس وغير من أموال المسلمين أم ماذا تريد مني والسميه بعض فقير فإذا كان الجنيه في جيب الأيمن عدمه في جيب الأيكا كما تريد أيها الشيعي من هذا الجنيه وفي جيبك من كل جنيه بل ومن كل دولار ولاحظ اني اقول من كل دراس لتعرف حقيقة ما بين الشيعة واهل الدراغ وليس كل ما يظهر لك يكون حقيقة وليس كل ما يلمع يكون جهدا كما يقول المثل العربي فيقول لك اعطيني جنيا وانت ايوه السمي رجل لا تدري شر هذا الجني وإنما حقيقة أنه بذلك المسكين يظن أنه بهذا يستحيد تركة فاطما مرصودا التي غصب آهل السنة فصار آهل السنة جميعا متهمين من بعد أبي بقر فأنتم جميعا الآن متهمون أخوة الإسلام بتهمة الله عنه أنه غصب فاطمة حقها شرعي وإرثها من أبيها رضي الله عنها وارضاها إذ جاءت وطاطمة تسأله إرثها الله عنها فقال ابو بكر رضي الله عنه لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء داموا رسول ولا نور ما تركناه صدقة ما تركناه صدقة حين براءة أبي بكر والعبد عندكم وهي براءة من عشرين وجها قد تجيب أما الأول أو أما قبل البراءة فأقول المقدمة لماذا لا تتع قلوبنا جميع الصحابة رضي الله عنه ونحن نعيش؟ في هذه المحبة تناقضي عجيبا من أحب علي صار في قلبه شيئا جاكما عثمان رضي الله عنه ومن أحب عثمان نظر من طرف خفي إلى ماذا إلى علي والذين معه. وقد جاء إلى أنث بهذا فقيل له يا أنثين قوم من يدعمون أن حب علي وعثمان لا يشمعان في قلب مريم فكذبهم أنسا قال والله كذب لقد اجتمع حب علي وعثمان في في قلبي لماذا تهج الوافع ولماذا تضيق أمرا كهذا من محبتك جميع الشهادة رضي الله عنه. فقلوبنا سفع كل محبة من أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر إلى عثمان إلى علي إلى العشرة المبشرين بالجنة إلى أهل بدر إلى معاوية إلى مسلمة تبحي إلى آخر صحابي رضي الله عنه أرضاه ومحمود بن ربي وهو أصغرهم ماذا سنة بل سفعوا ما بعد ذلك من خيار المؤمنين من السابعين بل وسفعوا بعد ذلك من علمة الاعلان المسلمين بل وتسعي عموم المسلمين قلبك يسع محبة ام جل نعم قلبك يسع محبة فلذا نرى من دام لأهل البيت ولا أم فلا يكون ولا أولياء البيت إلا بشيء من البغض لمعاوية رضي الله عنه بشيء من البغض لمن لعثمان رضي الله عنه بشيء من البغض لبني أميك جميعا وما هذا الحب إخوة الإسلام وما هذا بحب فقلبك يسع جميل، ولذا لو نظرنا لو لوجدنا كانت المحبة بين الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا بحيث أن عليا يسمي ولده أبا بكره وعثمانا ايضا بحيث اننا نرى ان هذا ذكر يبادل عليا هذا الحب فيقول والله ان اصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الي من اصل قرابتي يعني وحب ابنة فاطمة فوق محبتي وحب فاطمة رضي الله عنها فوق محبتي ابنة عائشة ابنة عائشة هكذا يقول وابو بكر الله عنه بل ومعاويه كان من اكثر الناس وصلا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بالنفقة والهداية والكثرة فلربما ارسل الى السيدة عائش خضي الله عنها في يوم واحد سمانين ألتبين آراء المعاوية ثمانون الكبينار يصل لها من أم المظلمين عائشة رضي الله عنها وردانه وكان هذا من جعل معاوية رضي الله عنه. فهذه المقدمة الأولى أما المقدمة الثانية كيف أمة قد خلت لها ما كتب ولكم ما كتبتم ولا تستلون عما ما كانوا يعملون بماذا ننفذ الغبار عن هذا ولماذا نرفع هذا الغطاع هذه البيئة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فأمسكوا إذا ذكر أصحابي ما لكم ولهم لا تقودوا فيما كان بينهم لأن الكل متعود ولأن الكل مجور ولأن الكل مفيد ولأما القضى فيما كان بينهم مرفوع فلماذا إخوة الإسلام وقد سئل نفر من علمة العلم عما كان بين عليهم رمعا و الله عن الجميع فقال لهم تلك أمة قد خلت ماء ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا معملون فليس ذلك دينا أن تنصر عليا على عثمات على وليس ذلك إيمانا أن تحب المعاويتاء بضغض عليك وليس ذلك ثوابا ولا أجرا أن تنفذ الغبارة عما كان بين عائشة رضي الله عنها وعلي رضي الله عن الجميع ما لك وهذا كتنة من دقل فيها فهو ماجور ومن خرج منها فهو ماذا مجعب ماجور لأنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمث وإذا ذكر أصحابي فماذا فأمتحه وما يعود عليك دينا وعلما ودعما وثوابا وأجرا كما تذكر فيما جرى بين ماذا بين السحابة ما يعود عليك والعاقل الذي لا يفعل شيئا إلا إذا ترجحت ماذا مصرحته وتعين له فيه الأجر والمتوبة ولذا كان بعض السلف ينهى عن ذلك الشديدة. كما أثر علي بن مديني رحمه الله وهو شيخ البخاري سئل عما جرى بين علي ومعاوية فأجاب بجوابه البديع قائما رحمه الله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت مهما كتبت ولكن ما كتبتم ولا تسألون عما كان يعملون ولا تخلون عن مكان يعملون فأقول ينبغي الكف عن هذا ولا يتعين ذكره ولا فائدة ولا مصرح من الخوض به وقد رأينا ناسا اليوم باسم ذكر وباسم حرية الرائد ينفضون الغبار عن مثل هذا وتسئلونا ويسئلونا بل ويستئنون إن أمة تبينها سكنا عميا صماء فما أدى فما ما لكم من نائس الأماد بالأفعال الذين نزل فيهم قول ما هدى الله قول لله وسلام على الذين اشتطر. سيد في من الفرسون كما نخلع غير واحد من عمت السلف الذين اصطفاهم صحبة محمد صلى الله عليه وسلم أنت حابة محمد ولذا يقول الله تعالى عن الأمة السابعة يقول الذين جاءوا من بعدي ماذا يخولون ربنا وخلنا ولإخواننا الذين شبعونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمانوا ربنا إنك رؤوف هذا ما يتعين عليك قوله ربنا consigنا ولإخواننا الذين شبعونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمانوا ربنا إنك رؤوف رحيل وهذه المقدم الثالثة المتفق عليه أن صحابة جميعا عدول وعدالتهم قد نص عليها الشرع نصا حيث قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنهم ولا يكون أهل رضى الله. رضى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكونوا ماذا أهل عدالة رضي الله عنهم وأرضهم. ولا وليختارهم الله من صحبة نبيهم العدل إلا أن يقولوا ماذا عدولا حتى تفضل عليهم سبحانه وتعالى بالرضى وصفهم في كتاب سريم فقال قل الحمد لله وسلام على عباد النبي نصطفى محمد رسول الله والذين معه. ذكرهم الله بذكره صلى الله عليه وسلم فلاهم من عدالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قال لنا الله الله في أصحاب الله الله في أصحاب وقال من سب أصحاب فعليه نعمة الله والملائكة والناس أجمعين. وهنا اقول لكم قوله من شب لا يعني شب على المعنى العرفي الذي عندنا انما سنقصهم ماذا شبا انما سنقصهم ماذا شبا وانما اميل منهم ومن عدالتهم ومن كانت المعد ماذا يعني لو قال رجل ارى ان عثمان اخطا في هذا فهذا يعد شبه بعثمان رضي الله عنه من قال مثل هذا قدما مدده بعثمان رضي الله عنه فتامل يا خالد العلم فتامل اخو الاسلام فتنكفتنا طهر الله منها ايدينا فنطهر منها انتنتنا وعدالة الصحابة منصوص عليها شرعا والصحابة كانوا اكرم الناس خلافا يختنفون ورمي الله عنهم ولكن كانوا اكرم الناس خلافا فيسعهم من خلاف. رضي الله عنهم وأرضاه فأقول وإلى المعبلة جاءت السيدة طاطمة رضي الله عنها وأرضاه إلى أبي بكر الصديق فأسأله الميراسة بيها فأخبرها فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا ميراس ولا ميراس ما تركناه ماذا صدقتم ما تركناه فهو صدق ما يقول انكم يا ترى من ذلك وهذه الدفاعية الأولى أما الثانية فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلا نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا بحيث قال الله وجدك عائلا فاه هذا باعتبار ولكن باعتبار آخر ما كان يرصد شيئا لماذا بغده مثل هذا جوار صلى الله عليه وسلم وهو الذي قام إلى الصلاة يوما من الأيام فذكر شيئا من قبل في بيه منطلقت آركا من, من الصفوف قد انتظمت فأخرجت كبرا من بيته ليتصدق ماذا به قال ما ظن الله بآل محمد إن قبض وهذا في بيته فضادر إلى إخراجي وإن تعجلت ماذا وإن تأخرت الصلاة وانتظمت السفور أو مثل هذا يترك بعده برهما أو دينارا. صلى الله عليه وسلم وهو القائل اللهم جعلني مسكينا واحشرني في ظنرتي المتافين احجني مسكينا توفني مسكينا ويعني لقوله مسكينا ليس المسكين المستحفين الصبر لا انما يعني المسكين الذي يعيش ماذا كفافا والذي يعيش وقد بدل نفسه لمن من, من؟, من ناس والذي يعيش وقد بدل ماله للناس فما أرسد رسول الله وسلم شيئا لأهله ثم لماذا كانت المسخلة التي حكث عنها القرآن فقال إن كنتن تريدنا الحياة الدنيا علينا فتعالي نوم أسكعكن وأسرحكن صراحا جميل لما طلبنا التوشع شنفق في, في ذلك إشارة أنه لم يكن ماذا عنده شيء وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ شيء شَيْءٍ لَبَذْلَهُ لَمَنْ إِلَى آلِ بَيْكِهِ وَنِسَائِهِ وَقَدْ اختَارَ لَهُنَّ الزُّهْدَ فِي عَيَاتِهِ أَفَيَخْطَارُ لَهُنَّ الضَّرَفَ مَعْدَ صلى الله عليه وسلم بل منذلت الآيات تقول لا نفقت إلا هذا ولا طعام إلا هذا ولا بيت إلا هذا ومن رضيت, رضيت ومن لم ترضى قطع علينا أمتع كنا وأفره كنا فراحا جميلا فأين أين إذن وهذه حياته صلى الله عليه وسلم في بيته ومع نتائه بحيث أن من يراه فيبكي بحالك ويقول أنت رسول الله عليه وسلم بالذي أرى ما في بيتك من شيء يرد النظر الحفير أكثر في جنبك لماذا لا تدعو الله أن يوجد عليك وعلى أمتك وهذا قسر وقسر فقال له يا عمر أن ترضى أن من الآخرة لنا الدنيا له يا عمر والآخرة لنا تلك قسمة ربك فهل ربيس يا عمر أن يدعو الله عز وجل قال اذا ما يوسف رسول الله يخاف ايضا في السابع في الروايه انه عند موته اعشق اعبدا وتصدق بسبعه دنانير يعني الذي كان في بيته واما سلاحه فقد جعله بده للمسلمين فرى رسول الله فرق. وقد جاءت روايات ثابت صحيحة بأنه ما ترك شيء إلا وأخرجها صلى الله عليه وسلم الأعبد أعتقها الدمانير فرقها السلاح والبيض واللأمة وهبها صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان صلى الله عليه وسلم كما جرت في روايات ذهابه يعيش جهدا بحيث انه يبقى للشهرين كاملين لا يطعم شيئا الا من ثمر وماء فانما والرثم واينما يورث وهذا حال ماء ليس ثالثا اما ودي لاهله جوده في حياته لا يرضى لهم مسترف بعد موت ولذا ارشدت قول الذي يحمي على كنا أن الذي يحمي على كل الطيب الخير، فإذا هو موكل أمة بماذا؟ من كان من بعده؟ فلو ترك لهم شيئا لما كانت هذه وصية. ولماذا تكون هذه الوصي؟ الا انه ترك مكاه كما أخبرت شيبة عائشة. تدخلت البيت فجاءت. قال ما ترى في البيت رسلنا. ولشت في بيتي الا ماذا؟ إلا هذا. وخذ خيل ما فو ذلوا عند اليهودي. وليس في بيتي الا من قبة شعير. كأيما يوصف. أوضح. ان الارض التي هي مهمل النزاع واسمها فدا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شبلها يعني جعلها ماذا سبيلا واوخضا للمسلمين صلى الله عليه وسلم في حياته وجرى على هذا عمل الخلفاء من بعده فلنستمع الى هذه القصه التاريخيه دخل بعضهم على هادي العباس السفاح وهو اوهانه خلفاء اذن العباق فقال له يا امير المؤمنين لي عندك مظلمات فقال هاتيها فمن ظلمت وما ظلم مظلمت قال مظلمتي ارض فدك قال من ظلمت قال ابو بكر قال دام ظلمك قال نعم، قال فمن ظلمك بعده؟ قال عمر. قال دام ظلمك قال له نعم. قال فمن ظلمك بعده؟ قال عثمان قال دام ظلمه. قال له نعم. قال فمن ظلمك بعد عثمان فلو كان ثورة لأبي بكر فهي ثورة لعلي. لاما ارض ثبت صارت تحت يد من علي من بعد من فأخذ الشيعي الهالف المشكلة ينظر حوله ثم هرب ثم هرب وضعه فلذا قال انسو سئل الباقر والباقر واحد وامة الشيعة الكبار هو واحد الا ام الكبار والشيعة طبعا يتعلقون به شتو الى الباقر رحمه الله ما عمل عري في عرض سبس قال ما عمل الخلفاء من قبل ما عمل الخلفاء من قبل. نعم فرسول الله سبحانه خبلها وجعلها سبيله والذي ردها الى سبيل الممين عمر ابن عبدالعزيز وفي بعض انه ردها على آل على آل علي رضي الله عنه إذن فقد عاد فلماذا تبقى المشكلة إذن أقول خامسا إن السيدة فاطمة لما قال لها أبو بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورس ولا ربيت شاطم الهام ومن ورائها ربي العباس لأنه كان معها حين مصالبة أبي بكر بها نعم ولو لم تكن شاطمة فرضا لكان النزاع بين شاطمة وأبي بكر بعد ولكن لا نزاع ولا شيء بحيث أنها ربيت إذا لم تكن تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ان الانبئاء لا يرثون ولا يورغسون و رضي الطاطمة وعادت الى بيتها بهذه الكلمات وكذا العباس رضي الله عنه فلو صحت مطالبة الطاطم الانبئاء ومطالبة من بعدها فأينا مطالبة العباس ولآل العباس لهم فيها حق لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا عن ماذا إلا عن ذلك وهي فاطمة وهي ثالث ماذا المسر والباقي يكون لمن لأبناء عمومته الذكور واضح لأنه صلى الله عليه وسلم ما مات فهذا هو تقييم العرض من مات عن بن بن صحيح لا ولد له اي لا ذكر له ولا والد له ولا ام له فان البنت ترث ما باء النسب وارث الداخلي ابناء وعمات المنبر الذكور بتشويه وتحجب الاناث الباء من ابنائهم مماثي لاولى الحق فرائب باهلها ثم بقي فلا رجل باء فإذا انفذلوا العباس قدره بهذا ولم تفح له المطالبات وقد عاد العباس بهذا القضاء الذكري من أبي بكر رضي الله عنه إذ لم يقم يعلمه وثادثا إن أبا ذكر مشاه جماعة يعني على فاطمة حين موتها لأنها ماتت بعد أبيها بشكة أشهر ومن غض الشيعة والشيعة وغضياء انهم مذكرون مطالبات فاطنة لعمر ديها فاقول ان السيدة فاطنة عاشت ستة اشهر بعدها ديها ودخل عليها ابو بكر يترضاها وادن له علي في هذا فلما مشى وقد ترضاها ابو بكر ما لك انت فأبي فاطمة ماتت راضية عن أبي بكر وأبو بكر المصديق يعدى برحمته التي كان عليها إلا ماذا إلا أن يترضاها وأنقذها براضية إلى من؟ إلى ربها بل إن عليا عزم على أبي بكر ماذا أم يصلي على فاطمة وقال تقدم يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بين يديك يا عبد الحسن فلا فلو كانت هناك مشكلة وكان هناك منداء لما قدم من علي يصلي على فاطم رضي الله عنه. بل في بعض الروايات وإن في الرواية السحيحة التي في مسلم أن الذي صلى عليها هو علي ولكن في بعض الروايات الأخرى المروية أن الذي صلى عليها هو من هو أبو بكر ويمكن الجمع بأن أبو بكر رضي الله عنه وذن له من غير ماذا؟ من غير ان يصلي فاعتبره بعض الناس ماذا ظهر مصليا عليا لما قال له علي تقدم فظن بعض الناس ان عليا لما قال تقدم ان الذي صلى هو من هو ابو بكر يقول نقول بأنه صلى على الحقيقة وتقدم عليه صلى عليها ماذا أخرى وهذه تجودة حق أهل الفضل كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الحمدة غير مرض وكانت الجنائب تتقدم الحمدة في مكانه وصلى عليها ثم تؤخر الجنائب وتؤتد أخر ويؤتد أخرى والحمد باخد لا عاد الصلاة عليه رضي الله فأقول إن عليا قدما هذا بكر للصلاة عليها ومبكر تردها حين نمتها رضي الله عنه وارضاه وهذا لأبيان سامن إخوة الإسلام يا بعث أبي بكر أم يذب أحدا وهو الرجل الذي إذا ذكر ذكر ماذا العقل قرينا له وهو الذي قال في أول يوم من أيام الضعيفة او القوي منكم عندي ضعيف حتى ااخذ الحق والضعيف منكم عندي قوي حتى ااخذ الحق هو حتى يرد الامر الى الاصف ويعود الناس السواسية هو الذي اعلنها من اول يوم من دولة عدل لا يظلم فيها ماذا احد ولذا اعتبروا ان خلافة ابي بكر فلسة في التاريخ وحلما جميلا عاش فيه من أن يشلمون بما كانت خلافة ماذا؟ خلافة عدل حمل الناس فيها على العدل رضي الله عنه وأرضاه فيعبى عدل أبي بكر أن يظلم أحدا رضي الله عنه وهو المذكر كل تفكية حتى قال لو كنت متخذا من العباد قليلا لتخذت أدره أمثل هذا يظلم، يظلمك البران هنا معدودا، أمثل هذا يظلم، وهو الذي قيل فيه يوما من الدهم. يا الله رسوله، إن على بكر لا تقدم أحد عليه، ويستدل على نساء يقول أنتم نطاح بيوتكم، مرنا على بكر فليصلي بالناس. ولما جرى ليلة وبين وعد الصحابة من شيء قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي كأنه يقول لهم إلا أبداك رضي الله عنه أنا فيه ثم أنا ويشتد على الصحابة حتى جسى أبو بكر على رخبتي يقول له أنا أظلم يا رسول الله أنا أظلم يا رسول الله حتى يوجد عن ماء ما كان في صدري والرسول عليه الصلاة والسلام يشتد ويقول إن أبو بكر هل أنتم تارقوا لي صاحبي أبو بكر منطقة المحرم ما يجب الاختراب منها إنه الرجل الذي اختاره الله بخير صحبة كل من مهاجر مهجرا إلا من نهزار أبي بقر ثانية ثمينة ثانية في الغار ويقول لا تهجن إنا الله معنى لا تهجن إنا الله معنى أبو بقر العدل وفي الإسلام فيابا علي أن يظلم أحدا فكيس إذا كان هذا الأحد بيمن حاطمة رضي الله شامنا أيظلم أبي بكر في برهم الودينار وهو الرجل الذي بذل ماله كله لربه، حتى قال الله تعالى الذي يؤتي ماله حتى معلش من ماله لو قال من ماله بشيئا منه لكن قال ماله كله وخصة تابوك معلومة لما اخرج المال كله ويقول ما ابقيتني يا نكاب بكر قال ابقيت لهم الله ورسولك ابقيت لهم الله ورسولك ابو بكر الذي بزل ماله ايطمع في براهن معدودة رضي الله عنه وهو الذي بدل من كل المال حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال كمال أبي بكر. كلكم أنفق ولكن إلا إن من نفقة أبي بكر رضي الله عنه كلكم أعطى من مال ولكن إلا من مال أبي بكر فلاه السفر ولذا فمع عمر أن يطبقه في هذا يوما من الزهر وهيهات هيهات يا عمر هيهات هيهات يا عمر فيأتي بنفس ماله ويقول أبقيت لهم مثله لأهلي أبقيت لهم مثل هذا شفرت المال شفريني وزعلتهم الشيء نشفن لك يا رسول الله شكرا ونشفن لهم فجاء أبو بكر بماله كله وضع الصدق يا عمر وقال بعدها عمر لا أردق أبو بكر بعد اليوم ولا يسمع أحد أن يسبخ. رضي الله عنه ورواه ولذا قال ما نفع المال كمال أبو بكر أبو بكر بالله عنه التقي الورع وهذه الدفاعية التاسعة والعاشرة قل الثقيل الورع يسمع في برهم الودينار الذي بلغ من ورعه رضي الله عنه أرضاء من امرأة أرضاء البعض ولد فلما علم من حال هذه المرأة وأن هذه المرأة كان من حالها أنها تأكل من كذا أو من كذا فعن أبو بكر ظلامه في خاصرته ليستفرغ ماذا ما في ذلك ورعه حتى في ماذا في ربيعه ضدي الله عنه أن يدخل بطنه أو أن يدخل جوفه شيئا مشكوك فيه والشبه جديد متعين شاب ربه أبو بكر في بطنه ليخرج ما في بطنه من اللبل حتى شب شربت اللبل فيها من وراء أبي بكر والقصة وإن كانت لا تشب لأن أبو, أبو بكر أخرج المال كله حتى لم يجد ما يخلط به شوبا شوبا رضي الله عنه فهذا الورع كله يأدى ان ينصد مسلما على ماذا على درهم او بنار رضي الله عنه ارضاه فتأمل تتأمل اخ الاسلام ابو بكر رضي الله عنه الذي وصل أفاد منه وآلى بيت النجوى بعد بالنعيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بما يزيد على قيمة فدك ولا ثم المجرم لا يروى ما عليه وخصين أهل السنة يرون ما لهم وما إيه وما عليه وأما أهل البدعة. فلا أقول إلا إذ وهنا نسأل إن غصب فدكا بشماله أما أعطى صاطمة وشائر من شائر يمينه والروايات ذلك ذهريا أنه أعطى ضمن من المال ما يزيد على قيمة فدك ما يزيد على قيمة فدك ولكن كما قلت لك أهل البدعة على سنة اليهود يقرأ يقرأ يقرأ ثم ماذا يضع يده, يده يضع يده في موضع هذا الموضع ينجيه للماذا إلى الحق وينجيه لذعب باطين فلا يفتر ولذا فقد صحا أن أبا بكر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمي رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه وصلهم بالمال ما يزيد على خيمة فدك وما يزيد على تهمه صلى الله عليه وسلم بخضة أما الدفاعية الحادية عشر فأقول من تأمل ما كان بين أبي بكر وعلي يذهب بهذه الثروة ويضعها تحت قدمين. علي هو الذي أسمى ولده أبو بكر. علي هو الذي ربى ولد أبي بكر. حتى أن محمد النبي بكر كان قد علق بالورع وعن علي كاد يسخبط. وهنا اقول كلمة خوة الإجلام ما يشاع من أن محمد بن أبي بكر دخل على عثمان مع الأوباش الذين ختلوا هذا ظل هذا ظل بل اجتابه أماه دخل فكلمه فخرج ولكن ما كان له يد وما كانت له المشاركة في قتل من عثمان رضي الله عنه والذي عرف عن محمد بن أبي بكر من الدين ومن اخيان ومن الورع يبا ان يكون له يد في ماذا في هذا وهو ربيب علي صلى الله عليه وارضاه ربيب علي لكن ثابت انه دخل فكلمه فخرج ورواية انه رفع سيفه وانه حنان قال له يا من من تجذب يد ابيك الي بقول انخله هذه روايات لا تثبت ولا تصح لا ينبغي ان تنشق بهذا السخي الورع قم الله عنه محمد ابن ابي بكر الصديق، هو ربيب علي علي تزوج من بعد ابي بكر تزوج ارملة ابي بكر وابو بكر الذي تزوج ارملة اخيه فكان بينهم من المطهارة ما يدل على ماذا؟ على الحب وماذا؟ الود كين تزاف هي أسماء ومتعمين كانت تجارها فمات عنها وتزوجها أبو بكر فمات عنها فتزوجها علي رضي الله عنه وأربعة بل كان علي وزير رأى أبو بكر ومتشارة. والالشابس ان الذي رد ابو بكر عن الخروج بنفسه لحروب الردة هو علي لما راد ان يخرج ابو بكر لحالب المرتدين بنفسه قال له علي يا امير المؤمنين عب ولا تبجعن بنفسك ولا تبجعن بماذا بنفسك ورجع أبو بكر لمشورة علي كما كان بينهما من الحب والود يابا أن يكون بينهما ماذا شيء على الإطلاق من خصومة أو منازعة والصحابة من أبعد عن ذلك ولذا صح عن أبو بكر أنه قال والله ما أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أصل قرابتي قرابة هكذا قال رضي الله عنه وارضاه بل وصح عن ابي بكر رضي الله عنه وارضاه هو القائم ارقبوا محمدا في ال بيته ارقبوا محمدا في ال بيته وهذا هو الجواب الثاني عشر واما اخوة الاسلام والجواب الثالث عشر فإن أبا بكر وإن فعل فقد فعل مجتهدا أن الأنبياء لا يوضسون ولا يريسون والمجتهد معجور بل ومعجور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهد الحاكم وعين. فأصاب فله أجران فأخطها فله أجر واحد فلماذا يؤشم أبو بكر رضي الله عنه والأمر لا يخرج عن نطاق ماذا عن الشهاد وعن ذا للشهاد ومما يصحي عامل أبي بكر في ذلك وهذا الجواب الثالث عشر أن نفقنا أن الخلفاء بعده حملوا في فدك عمل من أبي بكر تأخوها سبيلا يسبلوا آل المؤمنين أجمعين فلم يكن ذلك عملا لأبي بكر وحده كان عملاً لعمر عملاً لعثمان عملاً لعلي رضي الله عن وارضاه واستمر هكذا الأمر حتى آلة لمن إلى معاويه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الذي أعادها كما خيل إلى آل علي وهنا سؤال يسأل يا إخوة الإسلام ما فدأ التي أقاموا الدنيا وأخعدوها جزيرة من هي جزيرة فيها جبال من زاهب وفضاء ما زمت التي أقام الدنيا وقعدوها هي جزيرة فيها جبال من زاهب وفضاء زمت إنسان يعني عامل زوبعة ويجب تتقالوا فيه ايه امام فيه التعامل ايه كل ده لانك اصري اني كذا كذا دي في المتماكش اني انت في وبعدين هي الفيلم الذي قالها لك لو كانت شبا تستحق كل هذا فما فدك صدق هذه القرية صغيرة جدا في المدينة النبوية صغيرة يعني اكرو انا في العمر السابق وعدنا الله اياكم اتكلم مع بعض الناس على قصة ابي ذاق وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها واحد اخواننا من اهل المدينة انتظار يعني ان انت عارفين شلعة هذي اخوان متطور سلعة دي كيلو مثلا ذلي سبعين كيلو قال لي دي عن عمر يعني قول بو المسجد ماذا بو المسجد النبو يعني شو بالمدينة كانت ايه كانت صغيرة للبرد انهم ببلغ البناء سلعا انت يا تزيجينك سلع يعني يعني اتكفل بناء القاهرة ببناء الخليوبي وصار العمران بينهما ايه متوصلة مثلا مش كده ده هي سلع دي مثلا حوالي مثلا ولا نص كيلو فسارع دي بقى ثلاث اقاموا الدنيا وقعدوها وذلك اني يتعجب يقول انها خرية طغيرة وطغيرة جدا اقاموا الدنيا وقعدوها بسبب خدق واتعموا ابا بكر وعمر وعثمان وصارت عقيدا للشيعة الى يومنا هذا تلقاه سيقول لك ايوه السنية اعطني جنيهن يريد بهذا الجنيهن يستعيد ماذا ارسأ شان تأخذ مني جميلة والله دعي من الشيء جميلة هذه وحكى لنا هذه الخصة انه لخيه رجل من تلمزة الخماني واحيانا التلميذ يعني ذل الأكتاد فيكون أكثر جاهلا منه ومن شاب شابه أكتاد وفميه ضلب والعصا من العصية ولا تنج الحية ولا حية فاحتين كاشروا غطاء هذا مش عارف أي غطاء كشفه ذل الشيء جميلة جميلة فقال له ولماذا انه انتم فرقتم تلك تساطين يعني جعلتوا اعتوه من المسلمين عموم المسلمين من الله ناري بكر لا يؤمن هذا ما هذا الجهل الذي يصح اهل الارض جميعا بل والانت والجن فلا يكفي احدا معه الا وفيه شيء من ما هذا الجهل ان بكر رضي الله عنه عمل فيها الخلفاء من بعد ما عمل أبو بكر ومنهم علي ولذلك قال وقد صارت حدق تحت يد علي فلو كانت تهمة لأبي بكر فهي تهمة كما مر بكم أثر من أثروا أبي العباس الشفاح قبل قليل لما دخل عليه الشيعي فقال له لي مظلمة يا أمير المؤمنين قال ما مظلمة قال فدست ظلمني ابو بكر فقال دام ظلمك قال نعم قال فمن ظلمك بعده قال عمر قال دام ظلمك قال نعم قال فمن ظلمك بعده قال عثمان قال دام ظلمك قال نعم قال فمن ظلمك بعده فثلاثة الشيعة ثم هرب هربوا فأقول هذا عمل خلفائزية رضي الله عنه رضي الله عنه أما الجواب الخامس عشر إخوة الإسلام لو سلمنا أن أبا بحر غصبها فاطم يكون بذلك قد غصبها من حقصة أيفكت عمر؟ غصبها بني العباد أيفكت العباد؟ أيفكت هؤلاء جميعا؟ وعهدنا بالصحابة انهم لا يتكتون عن منكر ولو كان بمقدار نير ولو كان بحجم الزر صحيح وهذا ما علمناه منه ما أرماه لا يخافون في الله لوم, لوم تلائم ولا يمنعهم من قولة حقي ومن استذكير به ما يكون من مهابة رجل أو من عظمته إن كان ما يمنعهم فلما سكت الصحابة لبإذن الأمر فيه إجماع كما قال بعض السلف وهذا الإجماع اختقر ولا عبرة بمخالفة أحد من هذا الإجماع وهذا هو الجواب الخامس عشر الجواب السادس عشر إن ناسا هم على قاعدة نسوية وليست قاعدة العدل هذه وإنما هي قاعدة الذل التي ذهبت بالمرأة إلى الجحيم حتى قال إن كن أكثر أهل النار تكفر قال تمرأ بالله إن نكفر بالله قال لا تكفرنا العشير ولا كفران العشير قال إذا أحسنت إذا إحدى هم كلها ثم رأت منك شيئا قالت والله ما رأيت منك خيرا فعاد فآب أبو بكر أبو بكر تاريخ مشرف في إيمان أبو بكر صفحة قال فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آل وصحبه وسلم لو كنت متخجا من العباد خليلا لاتخصوا أبو بكر أبو بكر رجل أول رضي الله عنه وارضاه ماله ولده أهله مبكه حتى أشبهوه بمهمن ماذا آل فرعون رضي الله عنه وارضاه أبو بكر أبو بكر كل هذا الإيمان يضيع هذا الإيمان بشدك بقطعة الأرض ليست حدودها مشرق الأرض ولا مغرب الأرض ليست حدودها تخوب أوروبا ولا منابع الأمهار في أفريقيا وحدودها لا جاوز مترات قليلة يضيع هذا التاريخ كله بفدك يا أيها العاقل ألا تعلم إذا أس الحبيب بزنب واحد جاءت محاسنه بألف شبيعة جاءت محاسم بألف شرية ولكن ناسا تمررت نفوس قال عنهم القائل والله لو أصبت تسعة وتسعين مرة وأخطأت مرة واحدة العبد عليها بالله هذا العد، العد الربائي الذي يعادلنا الله به كيف هو بل انتظر شف ان لما حصل من المؤمنين الهم قاتلوا المتأولين في الأشرحون والدعايا خرجت تقول قاتل محمد واسعاره بالاجر الحرب وما ادراك مع هذه الدعايا طبعا صحيح. لعدوا عليا تلك الغلطة لو كانت غلطة يعني زمان كانت بغلطة يعدوها لكن دلوقتي بيطمعوا الغلطة عشان يعدوها كما وصفوا معهد الدعاء قديما كانوا يصطدون في الماء العكر أن الآن يؤكرون الماء الصادر يصطدوا نعم فيقول يتلونك عن الشهر الحرام نعم قتال فيه كل قتال فيه كبير لكن من الذين تتكلمون عنهم هؤلاء إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله عبدو تضيعوا هؤلاء بتأويل بشهاد آهل وعاملهم الله بقاعدة من هذه لكانوا تحت أخدام فرعون وهامان وأمثال هؤلاء وعاملهم الله بقاعدتهم فأخذهم بماذا؟ بجنب وضيع حسناتهم بجنوبهم ولكن الله العدل سبحانه وتعالى الكريم المتصدر وقاعدته إذا بلغ الماء وكلتين لم يحمل ليه؟ لم يحمل الخبث هكذا الدين وتبقى عند الشيعة شدة وهكذا الضائع يتعلى بشبع ندب عليها قوم الشاعر حجج تهافت كالبجاج تقالها وكل كافر مكسور حجج تهافت كالبجاج تقالها وكل كاثر مكسور مفصور شقد عمله ذي نيس ذي الغدال ما أسهل ميز. ما أسهل كسر الأخلاع الأنبياء يارثون وإلى الرسول ميز. قال الله تعالى يا سليمان قال الله تعالى يارثني ويرث من آلي يعفو يارثني ويرث من آلي من من يعقوب يعفو لذا اذا الانبياء بنفس الآية رسول وين هو الرسول كما قال اقول اولا هذه الآية من شرع من قبلنا وليس ما في شرع من قبلنا يكون شرعا لنا الا على شروط عند بعض الاصليين وعند آخرين لا يكون شرعا لنا عصرنا يعني المثالة رسليا في فريق من الوثلين عنه شرع من قبلنا ليس شرع لنا عصر وهذا قول النصر رهما عبد المنخاذ مرحبا رهما. قال لي لأما الله تعالى قال عن شرعنا ومهيمنا عليه خلاص نتخل الشرائع لا حاجة لكم في شريعة من قبلكم بما نتخذ كل الشرائع التي قبلنا ثانيا أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا على شرع ألا يأتي في شرعنا ما ماذا ما يخالفه وما يرد وقد جاء في شرعنا ما يرده قال صلى الله عليه وسلم شلم إن العلماء ورثة له الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درعما ولا ديناره وقال إن معاشر الأنبياء لا نورث ولا ورث شالفا يارث ماذا يحيى من ذكريه زكريا انت نجار جمع يملك النجار هل عيت من النجاره سريه هل عيت من النجاره غنيه هل عيت من يملك حتى يورج يورج النجاره حتى يورث ولا يورث النجار حتى يورث زكريا يحيى فزكريا ودن الفقير بحيث أنه لا ينورس أحد على الإطلاق راضي عنه ان لو تعملنا سياقة الآيات لعلمنا أن الإرث هنا ليس إرث المالي وإنما هو إرث العلم أو إرث الملك وقال سياقة الآيات يرثني ويرث من آلي يعقوب. واجعله رب رضي وإني خفت الموالية من وراي إذن فالذكرية صلب إلث العلم إلث المكان العلمي إلث الحضورة الفتوى لأنه خاف من بني عمّة أن يضيع الدين وأن يحملونا سلعة تضع وتشتر وأما إرث سليمان داوود فو إرث الملك بجلالة قومه بعث وقال يا أيها الناس علمنا ممتقى الضير وأتينا من كل شيء إلى آخر الآيات وليس إرث المانع وخامسا الأنبياء لا يرثون ولا يورثون لماذا عليهم الصلاة والسلام حتى لا يعتقد جاءت لجمع ماذا لجمع المال وقد قالوا في حياتهم ما سألتكم عليه من عجب يا قوم من هو مألو لا اريد منكم مالا الى اخر الايات التي جيها نفس على ان الانبياء لا اسألكم عليه مالا على ان الانبياء ما طلبوا من اقوامهم مالا بل انتمعوا اصلا عن اخذ الصباقات عليهم الصلاة والسلام فهذا الجواب الخامس عن هذه الشبهة دولة من شبه الشيئ اما شبه الثانية فقالوا ان الحديث الذي معكم لا يسبب ومن يصدق شيعيا والشيعة من اقزب الناس اقزب الناس والانسان الكذاب لا تأمنه والكذب مضيعة بياع والذي يكذب لا يتورع عن أي شيء وعن كل شيء بي والله ولدى قال لرجله لا تذب وجعل الإيمان هو الصدق سمى الإيمانه شدقا والذي جاء بالشدق يعني جاء بالإيمان فالحديث ثابت رواه غير غيره بذكر نفر من الصحابة كثير. هم عمر هم عثمان علي منهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فان سيده عائشه جاءها نفر من النساء لسالنها ارث النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لهم إن النبي ان صلى الله قال لا وراث ولا ورث ورواه ابي هريره رضي الله عنه اذا في الحديث خالد ولا عبرت بالمقابلة الشيعة على علمي في إتباعه أو في تصحيحه لماذا؟ لأنه ليس من أهل شمّن ولا أصحابه منهم. وهذه المشكلة ون. يجي واحدٌ لا فيه. البخار الحديث دارعيد. يبقى نادر أراء في المقالة مش عارف تصحيح فلان على إياك صاحب فلان، نص حديث فلان وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخرى اليوم في جديدة تجد رجل يقول صحيح البخاري تحت النقص جلت مين انت عشان تنقذ من انت تألم من جاهل قدر نفسه جاهل أخدار, اخدار الناس من جاهل قدر نفسه جاهل اخدار الناس كما يقولوه فمن او وهل للخزاب تصحيف وتضعيف وخضراء الحديث جمهرة من اهل العلم ولا يقال باما الحديثة ينشق الاية ولا ناسخة للآية الا آية لاما الحديثة لا ينشق الاية عصر بمنام عربة الآية في إلف الملك وإلف العلم والأحاديث في إلف الم المال ولو سلمنا الحديث ينتق الآية خاصة وهذا الحديث كان متواتر فإن لم يتواطر نظما فهو متواتر معنى والمتواتر المعنوي ينتق القرآن الكريم خط والنفخ يتعين لأن الإرث المذكور في الآيات هو من شريعة من قبلنا وأما الذي في شريعتنا إن معاشر الأنبياء لا نورس ولا نورس فهذه حقيقة فد وبراءة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وضياع الشيعة معلم شائلاً يا سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير دائم أبداً، ولقد أقول إخوتي الإسلام، والله لو أن الإنسان بذل نفسه، لو أن الإنسان بذل نفسه، وجعل وقته في الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واجذب عنهم، فوالله لكتاب ذلك ذنب، ولا كان ذلك الشرف. الصنعاتي اللهم استعلم يقول السائل بالنسبة لماعات تكريم البحر وامترحان المسعر الخترين فسيعلن عن ذلك في يوم الجمعة الخادمة بمسجد الدعوة ان شاء الله تعالى يقول بعض الناس يصلي على الجنازة في المنطقة التي بها ثم يسافرون فيصلون عليها مرة ثانية هل هذا الفعل يجوز الجواب لا يجوز لأن صلاة الجنازة هي فرض كتاية داقام بها البعض سقط العتم والحرج عن من؟ عن الجميع ولم ت... ولم تكره صلاة الجنازة إلا في حالتين كليتين أما الحالة الأولى على أهل الفضلك الحمد رضي الله عنه وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الحمدة بهذا رضي الله عنه ورضاه. وأما الحال الثانية من لم ندرك الصلاة على جنازة له أن يذهب عند الخبر فيصلي عليها عند القبر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت امراه كانت تقم بالمسجد يعني تلم الخرق والعدام منه فلما ماتت بليل فلم يرهنوه فعلم صلى الله عليه وسلم الصباح فذهب عند قبرها فكبر وصل عليها أما هذه الصورة التي يفعل الناس من الصلاة عليه في بلد فإذا صافر إلى بلد إلى بلدي آخر صل عليه واصل لا يجوز الخروج من الجنازة من البلد إلا في حالة واحدة استثناء بجماع من مات خارج مكة أو من مات خارج ليه المدينة هذه الصورة مستثناف اجمعا يجوز نقل الى ماذا الى داخل مكة او الى داخل المدينة اما ما في ذلك فلا يجوز ولا عسرة يقول السائل هل من السنة الشرب جالسا بل من الوجوب على قول بعضهم من حلم واشهر قال هذا ابن حد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شرب الله عنه زجر رسول الله زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب آئمة فزجر من انشاد ذا التحريم رسوليه وفي بعض روايات لا تخلو من مقال تحب ان تشرب مع سهر وفي بعض روايات لا تخلو من مقال من شرب قائما فل تخير وهذا المعدل على الوجود وأنا لست أبلي ما يكلفك عن تشرب جالسا هي سنة لكن الناس لدي سنة فتركوها على الدواب والذين قالوا بجواز الشرب من المقيام ما قالوا بشيح بابه بل منهم من كرهه ومنهم من حرمه فلماذا لا نخرج من هذا كله من الخرائط من التعليم فنشرب ماذا جنوسا خاصة ان العلم قد اكبر فائدة الشرب من ماذا من جنوس ان هذا اهنى وامرى واضرى وافضل للانسان نعم وهنا الشرب من جنوس يلتقي مع ارش شرعي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل عن اثار الاشياء من جنوس كمنها ان ينتعي لغجل قائما مثلا وأما ما جاء أنه شرب قائما فيجاب عن هذا إما أن الشنة كانت معلقة فلا يمكن أنه يشربه جالسا لأن القربة كانت عالية فلا يمكن أن يشرب جالسا او انه شرب لبيان الجواز او انه شرب لمصباحة شرعية كما في عرفة لما تنازع الناس رسول الله صائم او لمفتر فشرب وهو قائم ليراه الناس يعلمون ان الخطرة انفع او افضل من للحج في يوم عرفه. اللهم استعاد ولكن بعض الناس خبر في هذه صمة طبيعيا عجيب وأنا أجيبني زيادة ما حصل من بعض الشباب كانوا يشربون مع أحد صلبة العم لأخوياه أو رجال العم في بعض المحلات بشروطه فإذا بأحد إخواننا شرب جالس والحمد لله المحلات اليوم صارت يكثر الأمر عليه وطبعا ماذا الكراس فلما شرب هذا الشيخ قائما وتبعوا بذلك ذلك وليس في العلم تقليد وليس في هذا تقليد قال احد الشباب يا شيخ ما تقول في الشرب من ذنوش قال له سنة يعني ليس بواجب فرب اخونا الجالد قال يا شيخ طب لما هي سنة ما تفعلهاش ليه مش انت اولى بفعل السنة؟ بل احنا أهل السنة يعني اهل السنة عزا نترك السنة لغيرنا بل اهل السنة لان اولى بها اولى بها فلو قلنا بانها سنة وليس واجبة يعني بانها سربة من جنود سنة وليس واجبة لماذا لا نفعلها ونقلب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل الله مساء الله الامرأة تبدأ لأنها معمول لها عمل فلا تنجل هل يجيز الزهادة لأحد المعالجين بالقرآن؟ وانسأل الموضوع العلاج بالقرآن وانسأل أن الجن يلبس في الأنجي لا بقول هذا صحيح قال تعالى فتعلمون منهما ما يفرقون به بي بين المرء وزوجه وتنبت ثابت في السنة في حديث الصبي الذي في سنة ابن ماجة قالت انه نفرع فأخذ من نبي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا يعني غطا وهكذا وقال له اخرج ادلالله انا نبي الله ثابت ثابت. ودع أنك بها هذه الشبهة العقلية واحدونك داجين من النار يدخل ايه جسم الإنسان هو من طيل يا أخي رسول الله شكش النمخان دع عقلك لرسول الله هو يعقل ولا تأخل أنت والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأقول كل شيء لا أخلم عجب ان احنا من ننفعش شعار ما أخل إلا زا كنت بايه بالناقش خضية دينية. هما يمسى اضرب بقى المهم ان امثله هو طب قول لي بقى خنين ليه كسفه البنطلون بتاع ال 18 سم سريل يقدر اخنيق ها ما تخنقني ليه 20 من من سم سريل ها ما وجه العقل في الناس 18 انا والله هي كده طب في الدين ده ما فهمش عارف لما شباب ما بيجي اقنعني لكن لما يجي الله يتحجري ولا اقتنعش مقتنع بالشجاب والله انا لا اعجب مقتنع بيه ولا انت مقتنع بيه لان انا ارد اوامر انه على عقلك اعجب ان تقتنع بيها ولا تقتنع بيها انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم لنا ومن يقوم سمعنا واطعنا لان الله يعلم وانتم ماذا؟ وانتم ما تعلمون وعقلك لا يسع كل شيء حتى تطلب خمعني هذه في الأمور الشرعية وتعبوني هذه في أمور الدنيا والمثالة ثابتة بالكتاب والسلمة ولكن عليها ان تتخير من المعالجين من هو زادين، دين وذا تقوى وذا خبرة وذا معرفة بالموضوع من هذا الامر حصل في نوع من ماذا من الخلف ودخل في هذا الموضوع من ليس اهله حولوه الى تجارة وحولوه الى مكاسب؟ وبعضهم لهم خيال في اخذ المال من الناس و في لكي دا ما لك انا مداخدش فلوس كما قالت لما اطيب اقالوا وقال لي يا ابني هاتوا مش عارف بيك و او كذا و مش عارف بكذا وحمام حمامة سودة و البحيل و الريش و الريش و لي بسينيه على باب البيت كلها فاصلين بحمام البصة و الفراخي حالي يعني الموضوع انا يعني فاذا المساله تحتاج الى ان تسال عن دين هذا المعالج وعن عقيدته وعن تقوى وعن خضرته اللهم المستعان في ايام العشر من ذي الحجه قلنا جاب يا حديث الميده بن خالد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو سيام العشر قبل وهذا إذن يشهد له ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. من كل سبوع والاثنين وخميث الأول يين من كل شهر وأنه كانت من ثلاثة أيام من غرة كل شهر وأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج الصيام كرباء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها حق إلى الله من هذه العشر بما يدل على مشروعية صيامه أما حبيب حبيب عاشا ما كان يصوم. عشر قط فالسيدة عيشة قالت ما رأيت رسول الله هي لا تمكي الصلاة تمكي ماذا؟ علمها كما لو قلت لي فلان موجود بالمسجد قل لك ما رأيته هذا لا يعني انه ليس موجودا قد يكون موجودا ولكن يعني شخصيا ما رأيته والله المستعان. يقول كلما اتيت بطاعة اخذت واصفرها واستحخر حتى يضيق صدري واشعر ان بينها وبين القضول اميالا ويخين لي احيانا ان لا اوجر بل اوزر وان مثل هذه الصلاة ومثل هذه الخراعة الاخرانة ومثل الذكر في انشو الادم مع الله حتى النبي من التعبد وعلى حالي نترك قيام الليل وكثير من النوافن حتى الفروض صرت اقوم اليها بكثلانها اسألكم النصيح لا شك ان هذا من وسواس الشيطان لا شك فان الشيطان يأتي العبد من ابواب كثير، فاذا كان عابدا طائعا جاء من نشر هذا الباب من بار الشبهة من بار الشبهة ليفتد عليه ماذا حمله بمثل هذا من انها لا تقبل من ان انك لا تجر انك كذا رب العالمين سبحانه وتعالى كريم وخطونا شيخ الإسلام عن الكشب الصغير يقش يطلي لا يقسم يصلي هذا ما أحدث من أبنائنا الثغار تجد ابن أخي اللي عمره سنتان ولا اللي عمره مثلا ثلاث سنوات عند أنت تصلي ويقول أكبر ويأخذ من أجوائه يؤجر على هذه ما عم قال تعالى إن الله لا يبيع أجر من أحسنه وهذا ما يغسنه لا يغسنه غيره فيؤجر عليه فكيف فيبيع عليك أن في أجرك إذا كان هذا صين أبي أجل إذا كان الله تعالى يأذر الكافر على كما جاء في روايات من أجل أبي طالب من دفاعه عن الإشلام من أنه يقف على جمرتين من النار ولا يعذب في لهضاح النار بيت لما كان يدفع عن الإشلام واضح. فإذا كان يأجر الكافر والنبي صلى سرسلم وقصته مع المرأة التي شقت شربة الماء المسلكة فكيف يضيع عليك أجرك أنت وأنت مسلم كيف وأسباب ضبوط العمل أو عدم قبوله معروفة فليس مما ذكرت من أسباب عدم قبول العمل هذا من التوديع الى استعاده من الشيطان الرجيم وان تستقبلي على عملك وان تعلمي ان الله تعالى سبحانه وتعالى كريم وان الامر زنوز وزع بين الاجر وعدمه فالاصل الاجر لان الله سبحانه وتعالى متفضل على عباده ولا تترك نفسك لهذا الوسواس والعلم يكون سبيلا لطرد والله المستعان ما أقول كذبا بما أنا لا يجيز المرأة أن من مالها الذي بإذن زوجها ولكن نحتضها نفرها متقبلة بما صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما نفس عن مؤمنين قربة نفس الله عنه قربة من قربات يوم القيامة ويمكن أن تدفع غضب أديك لأن يعني تترسط به وتترسط به وتبين له وجه نفقتها في هذه في هذا ما سواء نتقبل ليه اقول المهم ان تدرس العلم الشرعي هذا اولا لان بعض الناس يجيب يقول ماذا ادرس ماذا ابدأ ويظل في هذا السؤال حتى تضيع سنوات من من عمري امدأ على اي حال امدأ باي درس تستطيع الاسم تضور فيه خاصة اذا كان الوقت كما تقول بيقا لا تذهب فيها لهذا السؤال فيضيع عليك العلم ما تستطيع الحضور من مجالس العلم احضر فانك لن تعد من ايه الفائدة ابن البايده اما مساله وجود اولويات في العلم هذه مساله اختياريه ممكن بعض العلماء يبدا بالعقيدة واخرون ممكن الاخر يبدا بالقران فالمساله عندها وفي ان نوع من النمن اشكياء انا اقول ابدأ بما استطعت ان تبدا به من العلم الشرعي المهم ان تدرس المهم ان تتعلم الله المستعان رجل عنده مال بلغ النصاب ولا يملك إلا هو الا من معاش خالي جدا وضعه في البنك سيام يراقب ربحا وانخفاضا على الوسط فلا عندي ذكاء لا اصل مالي ولا اخذ شيخ وصلنا نعم عليه الذكاء. على الذكاء كل حديث قال من اخذ مال من صدقه الصدقه لا تطلب المال وإنما ما تباركوا طيب يرضى الله تعالى في مالك وقد قال صلى الله عليه وسلم امشِ قبالاً بلا ولا تخشى من العشي إقبالا لا بأس بالصيام لنتمن وحنيس مع صدق من شوآن اما القول وهم علي نذر والنذر واجب بس اصلا ماذا تقصد بقولك علي نذري ان من انت نظرت لله ان تصوم الاثنين والخميس ابدا فان كنت نظرت هذا فصادف الاثنين والخميس ايام قوم منك سته مشاور من حرج عليك على يجوز اخراج زكاه الفطر بعد صلاة العيد اجل اخراجها ومن لم يدرك اخراجها قبل الصلاة اخرجها بعد الصلاة لقوله من اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة من اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فهذا الحديث نص على وجود اخراجها على كل حال ولكن نسى الله يغفر لك انك اخرت عن وقتها هل تجوز صلاة الجنازة على رجل وامرأة في وقت واحد يجوز صح ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على اكثر من جنازة لا حاجة لنا في تجهيب كماعات المسجد الخارجية الا ان يكون هناك ناس خارج المسجد كما في يوم الجمعة لكن اذا لم تكن هناك حاجة فلماذا فلماذا والله من لا يجب للمرأة ان, ان تتبع الجنازة وهذا الجيع اليخرى بقول معظمنا هانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجناز ولم يعدم علينا لا يجوز كيام فتن شوال جدتك التي توفيتها لانه بموتها رفع عنها التكليف والصوم الذي يجود صومه عن الميت هو صوم الكفاراتي او صوم ناذر اما ما سوى ذلك من الصوم فقد صحف عنه والله تعالى رحيم باعباده فلم تكلف هذا الصيام لان الله تعالى رفع عنه التكليل ورحمه بذلك الا ان يكون من صوم الكفرات والنظر لان العبد هو الذي اوجبه على نفسه فيعتبر كالدين يجب ماذا قضاعه ماذا تعني رؤية الشاب بالمثلان من المنام هل هذا الشاب عندي شيء من التشبه بالنساء عفاه الله أسلم الله تعالى الشفاء لأمي شفاء لا يغادر سقما هي وسائل مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما اللهم وافد اوجاعهم وآلامهم وألبسهم لباس الصحة والعافية واكتب لهم اجرهم في مرضهم وافيا كاملا يا رب العالمين اشف امشات لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اشكر لكم اخوه الاسلام في سماعكم واشكر على ادارة المسجد يعني واقول هم من سنتين كاملتين لم ينقفعوا عن مسألة يعني طلب انتظام الدرسة وعودة الدرس ولكن الذي حاله دين ذلك ظروف هي التي منعت منها ظروف المجهلة وظروف الوقت هي التي منعت من مسألة اتصال الدرس واسأ الله سبحانه وتعالى نظيم علينا طبلا ولكن يبقى التمبيه ان درسنا لاشداد مجلة ينتظم اسبوعا وينقطع اسبوعا اخر فهو درس بالتبادل مع مجدي الهدي محمدي الذي يقوم الاثنين المقبل بتفسير القرآن الكريم ويكون في الاثنين الذي بعد هنا مع سيرة الصديق يدي باقي رضي الله عنه ورضاه فاشكر لهم جهدهم وعذروني اخوة الاسلام في شغلتي هذه التي اخرتني عن هذا المكان وانتم تعلمون ما في قلبي بهذا المكان من المحبة وما في قلبي لأهلي من الودي وليس يتأخر الحبيب عن الحبيب الا بأي شديد والله تعالى المرشب المشتعى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم